وربتي سامه ملائكية البنت ديّ المدارية وربتي سامه ملائكية البنت ديّ أجمل شيء صدفتها عيني في الدنيا ديّ البنت ديّ تلعب دمية البنت دي البنت دي Oh, <laughs> my من قبل منها وقرق منها شافت عيوني ناس احلى منها لا بيشهلوني ولا يفتنوني بالحب يا مابي لما حولي بالقلب يا ما وهربت منهم وبعدت عنهم وأقول يا قلبي هوعت عثق منهم وبتمسي ليه لعبت علي البنت دية البنت دية نسبة كم مرة أشوفها قدام عينيّة قدام عيني وفي كل مرة تعمل لي روحها مش دريابيّة مش دريابيّة كلتنا فكر شمعنا ديّة هي اللي عني مش سألة فيا شدتني لها، فكرت فيها، أتريها أصداء تشغلني بيها باللعبه دية لعبت عليا، البنت دية البنت. دي حاجه تشغلني عنها والعمر كله مش حلا حاجة تخدني منها القلب لها سلمت لي الحلو فيها معرفش ايه دي محيراني اللي باني هم هم توهاني مكتوب عليا كل القاسيه البنت, دي البنت دي